نار ح ا م ي ة تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م